بسم الله الرحمن الرحيم أبث لامي مرى تلك آلات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن ما سرى الناس لا يؤمنون الله الذي ربع السماوات بغير عبد سروا لها ثم زوى على العرش ثم استوى على العرش وسحر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات يدبر الأمر يفصل الآلاف لعلكم بالقاء ربكم وهو الذي مز الأرض وجعل فيها رواسي وألهره من كل سمرات جعل فيها زوجين اثنين يرشي الليل النهر إن في ذلك لآيات لكون يتفكرون وفي الأرض كطع وتجارة وجنة من ذَٰلِكَ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِضَلَالٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ يُصَلُّونَ عَلَىٰ بِمَا في وَٱحَدٌ يُصَلِّى لِلَّهِ وَإِنَّنَا لَنُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِن تعجبت wa ana ulaa'i kallathi nakhafu rabbina wa ana ikanna nahlaa fi a'laa'ihi wa ana ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبله مذنى ثلاث وإن ربك لذو مغفر ذل للناس على قلبهم وإن ربك لذو مغفر ذل للناس لَكِنَّهُ كَانَ مُنَافِقًا فَلَمْ يُنَزَّلْ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا هُوَ كَذَبَ وَمَن يُكذِّبْ بِالْحَقِّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تحمل كل الله يعلم ما تحمل كل غنسى وما تغيظ الأرحام وما تزال وكل شيء عنده بمقدار عالق الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء والقول ومن جربه ومن هو مستخف بالليل والسارب بالنهار له معقباتهم من بير يديه ومن خلبه له معقباتهم من بير يديه ومن خلبه يحفظونه من أمر الله <تصفيق> إن الله لا يغير ما بخوم حتى يغير ما بأنفسهم إن الله لا يغير ما بخوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا الله بخوم سوءا وإذا أرانا الله بضوء سوء فسلام ردنا وما لنا من يدنيه ميعاد هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشر السحاب استقالا ويسبح عبد بحمله والملائكة من خيفته ويرسل الصوارق فيصيب بها من يشاء ويرسل الصوارق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون بالله وهو شديد البحال له دعوة لَهُ دَعْوَتُهُ الْخَالِصَةُ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَفَافَ فِي كَفِّ يَدٍ لَا مَخَاضٍ يَبْلُغُهُ لِيَبْلُغَ وَمَنْ هُوَ بِذَلِكَ وَلَا دُعَاءُ لِكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ إِذَا مَا وَاثِي وَالنَّارِ فَوَعًا وَكَرَمَا وَهَنَنُهُم مِّنَ الْغَضَبِ وَالرَّقَاقِ قُلْ مَنْ رَفَعَ وَاثِي وَالنَّارِ إِنَّ اللَّهَ قُلْ فَكَفَّرْتُهُم مِّنْ ذُنُوبِهِمْ أَوْلِيًا أَلَا يَمْلِكُونَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ وَنُورٌ أَنْجَعَلَهُ لِلَّهِ وَكَانَ ۚ خَلَقَكُمْ خَلَقَهُ خَلَقُوكَ خَلْقُهُ فَتَشَابَهَ خلق أنزل الى السماء ماءا فزانت أوميةهم في قدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومنا يوكدون عليه في النار كثار حلية أو متاع زبدا مثله كذلك يغلب الله الحص والباطل فأما الزبت فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينفذ في الأرض كذلك يغلب الله الأمثال للنبينا استجابوا لربهم الحصنى لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ رَحِمْنَاهُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ لَوْ أَنَّ في مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَانْتَزَهُوا بِهِ أُولَئِكَ هُمْ ظَالِمُونَ فِي الْحِسَابِ أفما إن يعلم أن لما منزل العيش من ربك الحق كمن هو أعمى كمن هو أعمى إنما إذا ذكرون الذين يعظون اهد الله ودعيا قموها النيذات والذين يطلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشعون ربهم ويقعبون سوء الحساب والذين قبروا ارتباء وتهروا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَكْبُرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ هُنَالِكَ لَهُمْ أَجْرُ الْبَاقِي رَأَيْتَهُمْ وَقَدْ دَخَلُوا جَنَّاتٍ وَأَجْرِي مُذَرِّيَاتٍ وَالْمَلَائِكَةُ يَنْقُلُونَ عَلَيَّ مِنْ نِعْمٍ ثُمَّ بَابٌ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَنْخُلُونَهَا وَمَنْ صَنَعَ مِنَّا rihim walla la ikd yel khulun alayni furbab salamun alaykum bina safarhum salamun alaykum bina safarhum ghalan والذ yom komt gan damma gelim Da vi vi sen ke onya papmämä han laå deghe han yo sana ho yostedo de ويرصدون في الأرض ونعلك نمض اللعبة ولهم سوق الدار الله يبطط من صل من يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا بتاع ويقول الذين جغلوا ولا منزل عليه آية من ربه كل الله يضين يشاء ويهدي إليه من أناب وإن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتقنئن قلوبهم بذكر العظيم أنا بذكر الله تغمئن القلوب الذين آمنوا وتغمئن قلوبهم بذكر الله أنا بذكر الله تغمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات يقوبا دهم وحسن بعام. أَنْ يَزِيدَهَا مِنَ الْوَاعِلِ الصَّالِحَاتِ فُبَادَهُ وَحُسْنُ مَآبِ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَا كَبِيرًا هُمْ نَسْرُونَ قَدْ قَنَتْ لَهُمْ قَبَنَهَا أُمَمٌ لِجَسْلُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكُمْ أَنَّهُمْ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ أَنْ تَتَوَسَّلُوا إِلَى اللَّهِ وَهُوَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ سِرٍّ وَلَا جَهْرٍ وَلَوْ أَنَّ قُرًى يُسَيَّرُ أَفَلَمْ يَنْيُسِ الَّذِينَ آَبَنُوا أَلَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَادَ الْنَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَذْلُمُ الَّذِينَ كَهَرُوا تُخِيبُهُمْ بِمَنْ صَلَعَ ظَارِعَةٌ نَوْتَحُنُّ قَرِيبًا مِنْ دِارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ يا عَذُ اينما مر يخل له الميعاد وانا قد استلهمت من من قبلك فامل ليس للذين كفروا فكيف كان العقاب افلن هو قائم على انسيهم بينما سلفوا جعلوا لله شباكا قل سموهم من تمدئونه بما لا يعلم في الأرض أن بظاهر من القول بل سين للذين كفروا بسرورا وقلدوا عن السبيل وقلدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له بالهاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما له من الله هط م الجن ستي ود تفون تنج إ ز الح موgonoهااج قم كلوا ما الد ذَٰلِكَ ٱلْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْءَاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُو۟لَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَكلك زلنا وط من عاضض يياهُ ولا إ الس سم ب عندما ج ك العاعير وول إ الس ت و بعدنا جَ النهم ما لكلك من ما يب و يوم و واق وَلا فن سنا مطلا من صبنك جعلنا نخ و ج وذزيا وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب ينسى الله ما يشاء ويثبت وعين له أم الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثلت وعنده رب وكتاب وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يرون ما نأخذ الأرض لنقصها من أقرافها والله يحكم لا معاقب لحظه وهو الحزام. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المسر جميعا وقد مكر الذين من قبلهم فلله جميعا يعلم ما تسبط العسيم وفيعلم الكفار لمن عطب الزار ويقول الذين كبرون السموة لهم قل كفى بالله شهيدا بيني وبيلكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبيلكم وفن وبين عنده علم الكتاب.